ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار Allah on maa-atiturikobana, wa dhikoba, wa azwajina oa-durijatina, oa-ashabina, oa-dawi arhamina, oa-mashayhina, oa-man-alsana, bidua il-khair, oa-limallahu, ha-kuna,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 وما قسمت فيها من سوء وبلاء وشر وداء فاصرفه عنا وعن المسلمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو عنا اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والنجاة والعدق من نيرانك يا ذا الجلال والكرام اللهم اغفر لجميع موت المسلمين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 وارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المستضعفين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان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 وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين